وَيُكَلِّمُ النّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَانَ لَوَّامًا نَّصَّارِيحِينَ قَالَتْ أُمّ بِأَنّ سَمِعَ بَشَرٌ قَال كَذَلِكَ الَّذِي يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ க ச இ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أن خَلَقَ لَكُمْ مِنْ طِينٍ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفَخَ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا وابرئ الاكمها والابرص واشئل الموت ابي ابنك وان ان إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لَّكُمْ إِن كُنتُم وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ أَمِينًا تُرَاثِي وَلَا أُحِلُّ لَكُمُ الضَّعْفَ الَّذِي يُورِى مَعَلِيكُم وَاجِئ لِكُن بِآيَاتِ رَبِّكُمْ فَتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُون إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّبُّ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هذا صراط مستقيم فلما أحس الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأن